أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ا ل وكل بدعة ضلالة وكل في النار نسأل ل ة ا في ل ه العظيم العرش العظيم أن يجينا وإياكم عذاب النار نحمد الله جل ل ع من نحمد ورب أن ا الجواب والتعليم الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات ونساله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم مع حبيبنا أعيننا محمد صلى الله عليه وقد وصلنا بفضل الله تعالى ب العوامل ب ا الداخله على بعدما عن وعين المبتدأ والخباط <تصفيق> قال المؤلف بعدما تكلمنا عن المبتدأ وعن الخبر وعرفنا المبتدأ والخباط و س ننتقل ب على د ذ ك إ ل المبتدا ع و ا ل التي تدخل على ا م ل ل خ ب ا والخبر ل أ ج الاسم ب وهي ث ث ة أشياء أخواتها أخواتها أخواتها كانوا وإنوا وضننتوا ا إذن ل الرابع ت ت ا ا ل من المنفوعات والمبتدا والخبر وعرفنا من خلال ا ل إ ع ر ا ب أ ن المبتدا يكون مرفوعا بالابتداء وهذا المبتدا والخبر تدخل عليهما ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء فتغير إ ع ر ا ب ه م ا وتسمى بالنواسخ وهذه ا ل أ ش ي ا ء التي تدخل عليهما هي كانوا لكن كأن أخواتها وأصبح إلى آخر إنوا أخواتها وأخواتها ضمنتوا أخواتها أن وهي وأصبح وأخواتها أمس آخر هي إلى ي <تصفيق> القسم ا ل أ و ل من النواسخ هو كان واخواتها أ لكن ماذا تعمل كان يجيب على هذا السؤال الشيخ رحمه الله بقوله ف أ م ا كان واخواتها أ فانها ل خ ب ر كان ماذا تفعل؟ ترفع ف ع ل الاسمه وتنصب الخبر ونقول مثلا كان محمد مسافرا كان مسافرا محمد、مسافياً. يعني هذا العمل وهو رفع المبتدا ونصب الخبر تعمله أ خ و اخوات ت تعمله أخوات كان أ كانت ر الخبر ع الممتدأ اسمها ويسمى وتنصف ويسمى خبرها لو <سؤال> س أ ل ن ا الشيخ رحمه الله ما هي أ خ و ا ت كان يعني قال كان واخواتها أ فما هي أ خ و ا ت كان س ي ج ي ب ن المؤلف رحمه الله بقوله وَيَّ كَانَ وَأَمْسَ وَأَصْبَحَ وَأَضْحَ وَضَلَّ وَبَاتَ وَصَارَ وَلَيْسَ وَمَا زَالَ وَمَنْ فَكَّ وَمَا فَتِأَ وَمَا فَتِأَ وَمَا بَيْحَ كَانَ فَكَّ زَارَ دَامَ فَتِئَ وما دام وما دام يعني هذه هي أ خ و ا ت كان وهي نواسخ ف ع ل ي ة هي افعال نواسخ فعليه تقول كان محمد صديقا ك اذا ن محمد صديقا إ ما اعراب كان أ ف ع ا ل ناقصه ة نعم كان إعراب ع ما, ما ا أ <تصفيق> مم. ما ع ر ا ه كان فعل ماضي ناقص نعم فعل ماضي ناقص تمام فعل ماضي ناقص مبني على الفتح ن محمد <تصفيق> كان نعم م محمد. محمد محمد محمد نعم محمد أه؟ كان محمد أه؟ اسم كان ت مرفوع ا اسم كان م م نعم و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة في اخره كان محمد صديقا صديقا ما اعرف صديقا صديقا خبا ر ت م م ماذا خبر خبره خبر كان <خبر كان <تصفيق> <تصفيق> منصوب م ن ص وهناك ب من يقول خبرها أ و هناك من يقول خبر كان منصوب بها نعم ن م ص و ب و ع ل ا و ة نصبه ا ل ف ت ح ة الظاهره, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <الظاهرة> نقول في اخره وليس مازال العدل مطلوبا مازال العدل مطلوبا ما اعراب ما, ما, ما زال ما زال ما زال نعم ما حرف ماذا حافه ن ف ي ن تمام ما حافه ن ف ي ن زاله فعلن م ا ض ي فعل مارد ناقص أه؟ جيد أه؟ من اخوات كانه يا فعل ا س م ا ن س ب ا ل خبر جيد أ ن ا زاله ا ل ع د ل ا ل ع د ل ا ل ع د ل اسمها نعم اسمها نعم العدل اسمها س م ه ا ن ا ف و ع سنبحث عن انفاق بينهم ان شاء الله نعم طيب وهكذا نقول في إ ع ر ا ب من فك وما فتئ وما بيح وما بايح نفس ا ل إ ع ر ا ب تقول لن أ س اسافر ف ر باردا ما دام الجو لن أ ما دام الجو باردا طيب إن شاء الله نعم. نعم. نعم ما حرف ن فين زال فعل ماض ناقص مبني على الفتح العدل جيد ما دام ما هنا ما أ ر ا ب ه ا ما م ص د ر ي ة ض ر ف ي ة مصدرية ضرفية نعم مصدرية ضرفية. أحسنتم ه نعم فعل فعل ماضي ف ع ناقص احسنت مبني على الفتح ما دام الجو الجو الجو الجو اسمها منفوع و ع ل ا م ة رفعه الضمه الضايفه بايدا بايدا نعم بايدا خبر, خبر او خبرها منصوب بها و ع ل ا م ة نصبه الفتحه ة آخر. نعم إ ذ ا لماذا قلنا في اعرابنا ب أ ن ه ا ظ ر ف ي ة م ص د ر ي ة لماذا قلنا ما ظرفيه لماذا قلنا ما ظرفيه م ص د ر ي ة هذه تاول مع الفعل. نعم الفعل م ص د ر ي ة ل أ ن ما بعد ما هو دام ي ؤ و ب م ص د ر ه و دوام نقول دوام و ض ا ف ي ة ل أ ن ه ا تكون في مكان ظرف وهو مده نعم م د ة دوام الجو ب ا ر د ا ج ي م د ة دوام الجو ب ا ر د ا احسنتم نعم <تصفيق> طيب نعم أحسن الله عليكم. اذن هذه ا ل أ ف ع ا ل التي تدخل على, على المبتدا أ ل م ب ت د أ والخبر فترفع الاسم ويسمى اسمها وتنسب الخبر ويسمى خبرها وهذه ا ل أ ف ع ا ل ثلاثه عشر فعلا بعضها يرفع الاسم وينسب الخبر بدون شرط. وهي ماذا كان أ م س ى اصبح أ ض ح ى ضل بات صار ليس وبعضها يرفع الاسم ونصب الخبر بشرط أ ن يسبقها نفي أ و نهي أ و استفهام وهو أ ر ب ع ة أ ف ع ا ل وهي ما زال فتئ انفك بيح وبعدها يرفع الاسم وينسب الخبر بشرط أ ن يسبقها مع ا ل ظ ر ف ي ة ا ل م ص د ر ي ة وهو فعل, فعل واحد دامه دام جيد <تصفيق> ثم قال المؤلف رحمه الله وما تصرف منها يعني ويكون ويصبح الأفعال الناقصة وما تصرف منها نحو كان هذه وما وأصبح ويصبح وأصبح تصرف وكن تقول كان زيد ق ا ئ م ة وليس ع م ر شاخص وما أشبه ذلك م اشبه تصرف منها يعني ا ل ي يقول خ رحمه الله أ ن ذلك ه ا أ أفعل والأمر ف فهي تصرف في ع المضاعر ا ما ناقصة ل دمت نعم ق و وعلا وكان غفورا ل جل الله ه رحيما وقوله سبحانه ويكون الرسول عليكم شهيدا وتقول كن كن جميلا طار الوجود جميل كما قال الشاعر وفي قوله تعالى و أ ص ب ح وأصبح فؤاد أ م موسى فايغا وفي قوله تعالى فتصبح َُِْ الارض ْ أ َ ض مُخْضَرَّةُ ُُْ مخضره ََُّْ وهكذا ما ب ع د هذه ا ل ا ف ع ا يكون من الفها المرض والمداره والامر ا قال المؤلف رحمه الله و أ ص ب ح ويصبح وبعض هذه ا ل أ ف ع ا ل يكون منها الفعل الماضي والمضاي فقط ي ع ن ي ن ا ق ص ة التصرف ناقصة التصرف وهو أ ر ب ع ة أفعال إن فك فتئ يعني وتنزال بائح إن ه ذ ه ه يكون ي ف افعال ق ط ا ل ف ل م والمضارف ما زال محمد مجتهدا ا زال ض ي نقول لا يزال آه... لا يزال محمد مجتهدا يعني لا لا تدخل على الفعل ا ل م ض ا ر تنفي الفعل ا ل م ض ا ر وما تدخل على الماضي آه؟ سمعتم يا شوق ي م ا ن نعم إذن ل ا ما زال م ح م م د د ج ت ه ا ما زال زال ا فعل ل ماضي ينفى بما او ضائع ينفى بلا م لا يزال لا يزال محمد مجتهدا وهنا ما فتئ محمد المج... نعم نعم أتكلم أجل تدخل لا يزال نعم. إذن قلنا ما زال ما تدخل على الماضي نعم ما ما من عن إذن نفيه ولا تدخل على المضارع ما زال لا يزال ما زال ما فتئ لا يفتا لا يفتأ ما ب ي ح ما ب ي ح لا يبرح وهكذا نعم وبعض هذه, هذه الافعال يكون منه يفعل المرض وداما وهو ليس、ودامة. يعني ليس و د ا ر ة ليس فيها المضارع ولا ا ل أ م ر تقول ليس النحو صعبا أه؟ ليس من أ ي افعال هذه ليس أه؟ من أي الأفعال؟ من اي ل ل أ أ ف ع ا من نوع من ا ل أ ف ع ا ل ليس ج ا م د أ ح س ن ت جامد جامد لا يصرف نعم جامد يبقى على ص ي غ ة و ا ح د ة نعم نعم <تصفيق> طيب إ ذ ن كم هي العوامل التي تدخل على المبتدا والخطا ك خ ل ا ص ة لما سبق كم هي العوامل التي تدخل على المبتدا و ا ل خ ب ا ث ل ا ث ة نعم جيد ثلاثه ة ما ي ما هي, ما هي؟ ما هي مم؟ ما هي؟ كان واخواتها واذن واخواتها جيد, جيد. طيب، ماذا تعمل كان واخواتها ماذا تعمل كان واخواتها ماذا تعمل اَهم <تصفيق> نعم ترفعوا الاسم ويسمى اسمها احسنتم نعم ما و... نعم و ت ن ص ب ا ل خ ب ر ويسمى خبرها كم من فعل في كان واخواتها كم كم كم من من من فعل كم من فعل فعل ث ل ا ث ة عشر أحسنتم 13. نعم تلاتة تمام تلاتة عشر عشر جيد أه؟ يقول الله جل وعلا ويكون الرسول عليكم شهيدا فالواو ما يعراب الواو الواو هنا ما يعرابه أه يعني ب د ا ي ة ا ل آ ي ة وكذلك جعلناكم امتى وسطا لتكونوا شهداء على الناس نعم و ن ع ا ط ف ة ويكون شهداء ويكون ا ل و ا ح ف عطف أه لتكونوا نعم ويكون يعني يكون يعني ن ه المضارع في منصوب ل أ ن ه معطوف على فعل مضارع وهو لتكون من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة ع ل ا م ة ن ص ب ي حتف النون والمعطوف على منصوب منصوب وأمرة نصبي على آخر ويكون الرسول الرسول الظاهرة آخر الفتحة على ما يراب ع الرسول الرسول ويكون و ويكون... اسمها تمام اسمها اسمها اسم <تصفيق> اسمه يكون منفور بها و ع ل ا م ة رفعه الضمه ا ل ظ ا ه ر ة على、آخر. ويكون الرسول عليكم عليكم ن ع ر ب ه ا عليكم جازم ل شروق نع م نع م نع م لو فصلتم أ ف ض ل نع م يعني على على هذا هو, هو حرف الجر هذا هو حرف الجر هذا هو حرف وليس اسم حرف جر نعم والكاف هنا عليكو الكاف、م? لا ع ل ي ك م الكاف ضمير تمام ضمير متصل مبني على الضم في محل جر ب ع ل ا ء عليكم والميم هنا الميم الميم نعم ميم جمع او ع ل ا م ة على جمع ادق ويكون الرسول عليكم شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا آه. خبر منصوب خبر يكون منصوب بها وعلامه نصبها يحسنتم الفتحة الظاهرة على الإسماء وطرفه الخبر إ ذ ن إ ن تعمل ماذا تعمل عكس كان نعم تعمل عكس كان كان طرفه الاسم و ت ن س ب الخبر و إ ن ت ن س ب الاسم وطرفه الخبر عكس م ع ن ع ماذا عكس كان من عمل تمام نحسنتم جيد إ ذ ا تقول كان محمدا ل مسافرا إ ن محمدا ل م س ا ف ر إ ن محمد ا لكن م س ا ف ل ما هي أ خ و ا ت إ ن يجيب المؤلف رحمه الله بقوله وهي إ ن و أ ن ولكن وكان وليت ولعله ذ ولعل. ه كلها ستة حروف كلها تنصب ا ل م ب ت د أ ويسمى اسمها و ط ا ف ع الخبر ويسمى خبرها نعم إ ذ ا ويعطيه المؤلف رحمه الله امتلا نقول تنصب المبتدا ويسمى اسمها يعني هو في ا ل أ ص ل كان م ب ت د أ لكن عندما دخلت عليه إ ن صار تابعا لها ل أ ن ه ا هي التي نصبته نعم يعطينا الشيخ أ م ت ل ة رحمه الله فيقول لا ت ق و ل إ ن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه وما أشبه وما دالي دالي أشبه أشبه أشبه دالي جيد طيب اذن هذه الحروف الست عملها واحده هو نصب الاسم ورفع الخبر تقول إ ن زيدا قائم ليت عمرا شاخص ك أ ن خالدا شاعر نعم لا لا لا حرج, لا حرج لا بأس لا بأس <تصفيق> نعم طيب قال المؤلف رحمه الله و م ع ن ى إ ن و أ ن للتوكيد ولكن للاستدراك و ك أ ن للتشبيه وليت للتمني ولا ل ل ل ت ر ج و ا ل ت و ق ع إ ذ ن أ ن حرف توكيد ونصب ولكن حرف استدراك ونصب و ك أ ن حرف تشبيه ونصب وليت حرف تمن ونصب ولعل حرف ترج ونصب مثل لعل التلميذ ناجح وكذلك لعل حرف توقع ونصب تقول لعل القران آ ن مهجون لعل ل ق ر آ م ه ج و ن نعم <تصفيق> طيب إ ذ ا هناك إ ض ا ف ة كنا تكلمنا عن أ ن و انواع ع الخبر ك ا تكلمنا عن ن أ الخبر وقلنا الخبر كيف ي أ ت ي لما تكلمنا عن المبتدا والخبر قلنا الخبر عليكم الله سبحانه كيف يأتي عليكم نعم. يأتي مفرد نعم نعم نعم كذلك ي أ ت ي ج م ل ة ف ع ل ي ة أ و ج م ل ة ا س م ي ة أ و شبه جمله أليس, هنا اليس هناك مشيفين في علم وعمل أحسنتم صنعا ً أحسنتم الله <تصفيق> اللهم امين ن ا ل ل ه أ م ن س أ ل الله تعالى ا ل ه د ا ي ة على أ ي حال كان <تصفيق> طيب كذلك ذلك الخبر مع النواسخ قد ي أ ت ي مفردا وقد ي أ ت ي ج م ل ة ف ع ل ي ة وقد ي أ ت ي ج م ل ة ا س م ي ة وقد ي أ ت ي شبه ج م ل ة تقول كان الولد حاضرا لا ك ك وتقول ن ا ل و أو ل الفلاح د كان ي ح الحقل و أو تقول ك ا الغرفة أبوابها ن ت م ف ت و ح ة أ و تقول مثلا كان الحصان تحت ا ل ش ج ر ة أ و تقول مثلا كان الرجل في ا ل د ا ر كان الرجل ف يعني الدار ي فهذه ا ل أ ق س ا م كذلك تدخل تكون مع النواسخ وكذلك مع نواسخ ا تقول إ ن الله يعلم ان الله يعلم كما في صوره النحل جيد ان الله يعلم ما إ ع ر اعراب ب إِنَّ إ ما انا إن. حرف توكيد ونصر, نعم. حرف توكيد ونصر. ان الله اه اه الله نعم جيد اسم ج ل ا ل ة اسم ج ل ا ل ة إ ذ ا تعظيما لهذا الاسم نقول لفظ ا ل ج ل ا ل ة أ و اسم ا ل ج ل ا ل ة ليس فاعل ليس ف ا ذلك اسم جلاله اسمها منصوب ب ا ل ف ت ح ة أ و ع ل ا م ة نصبه ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه جيد نعم ان الله يعلم ما اعرابي ع ل م يعلم يعلم م يَعْلَمُ ع ن ن ا ف و و ر ع ل ا م ة ف ع ه الظاهره ض في اخره يعلم ا ماذا يكون مع الفعل والفاعل ضمير مستتير تقديره هو يعود إ ل ى الله سبحانه وتعالى يعود على لفظ الجلالة تمام و أ ي ن هو خبر إ ن ا أ ي ن هو خبر إ ن ا عم و ا ل ج م ل ة ا ل ف ع ل ي ة في محل رفع خبر إ ن ا في محل رفع خبر إ ن ا أ ح س ن ت م في محل رفع خبر إ ن ا نعم طيب نعم في م ح ل ر ن ع وهكذا ن ق باقي و ل ل في ا أ م ل ة في باقي ا ل أ م ل ة ن ق و ل م ث نعم نعم نعم نعم ن بابه م ف ت و ح إ ن ا ل م نعم نعم نعم نعم نعم لا عليكم ان أ د ا ة التوكيد ليس أ د ا ة ما عندنا ا ل أ د ا ه ان حرف عندنا ا ل ك ل م ة إ م ا أ ن تكون اسم أ و فعل أ و حرف تعلمون <تصفيق> م في ا ل م ب ا ي د ج ا ي ت اسم ه إ ن منصوب احسنت ان المسجد بابه باب م ب ت د أ ن ع مرفوع أه؟ بابه مبتدأ م بابه م ب ت د أ مرفوع وعلامه نعم و رفعه ا ا ل م م ت ص ل ض ف إ ل ي ه مم. بابه مفتوح نعم مفتوح خ ب ر خبر م م ت د ا و أ ي ن هو خبر آه تمام و ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة في محل رفع في محل رفع محل خبر خبر النار、نعم. لو قلت كان المسجد بابه مفتوح كان المسجد بابه مفتوح ه كيف سيكون إ ع ر ا ب بابه مفتوحا ها ها تمام نعم و ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة لا عليكم و ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة في محل نصب لان خبر كان يكون منصوبا, خبر كان يكون منصوبا. ولهذا نقول ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة في محل نصب أ م ا في إ ن نقول ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة في محل رفع جيد أ ح س ن ت م طيب <تصفيق> نقول مثلا أه؟ كان ا ل إ م ا م في المسجد وعليكم السلام بالله و أ ن ت كذلك أ م السلسبيل ت أ خ ر ت نعم <تصفيق> كان ا ل إ م ا م في المسجد لا عليكم لا. يعني كان في المرض ناقص مبنى على الفتح ا ل إ م ا م اسمها في المسجد نريد اعراب في المسجد ه في حرف و ج المسجد اسم مشغول وعلامه ا ل ش ه و ي ل كسر ا ل ض ا ئ ر ه في اخره نعم نعم مش هذا مسروق نعم ها وشبه جمله في محل ن ص من خ ب ر كان نعم نعم تقديره ك ا ئ ن أ و موجودا لو <تصفيق> في المسجد خبر كان في محل نصب تمام في محل نصب أ ح س ن ت م وهكذا وهكذا تعرب أ ن و ا ع الخبر كذلك مع النواسخ. مع النواسخ. نعم النواسخ النواسخ بقي م ع ن القسم ا الثالث و ا ل أ خ ي ر من النواسخ وهو ض م و أ خ و ا ت ه ا ض م قال المؤلف رحمه الله و أ م ا ظننت و أ خ و ا ت ه ا ف إ ن ه ا تنصب المبتدا والخبر على أ ن ه م انهما مفعولان لها. على لها أ مفعولان لها وهي ضننت وحسبت وخلت وزعمت و ر أ ي ت وعلمت ووجدت وجعلت ا ت ت خ و وسمعت تقول ضننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك نعم م و اشبه أ ذلك هذه ع ش ر ة أ ف ع افعال ل عشرة أ تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما、م? تقول مثلا محمد ا ل م س ا ف ر هذا مبتدا وخبر تدخل عليهما ن فتنصبهما ا محمدا مسافرا فتقول ف بننت بننت محمدا م س ر حسبت ي العلم نافعا خلت الجو صحوا أه؟ خلت الجو صحوا زعمت محمدا مخلصا إ ذ ن كل هذه هذه ا ل ف ع ا ل الثلاثه بمعنى ض م ة كلها ب م ع ن ى د ه تقول علمت الحق منتصرا و ر أ ي ت الصبر ف ض ي ل ة وجدت الكتاب خير جليس وهذا للفعلان وهما ر أ ي ت وجدت, بمعنى علمت بمعنى علمت نعم رأيت وجدت بمعنى علمت وتقول اتخذت الكتاب رفيقا ها؟ جعلت القصب قلما سمعت إ م اماما س ع ت إ م م ا يخطب فسمعت فعل و ف ا ع ي إ م ا م ا مفعول به أ و ل لسمعته يخطب فعل المضارع والفاعل الدموي المستتع وجمله يخطب مفعول به تار لسمعته ي ذ ا الإعاب هو وبعد الصواب والله أ ع ل م ر أ ي ت قد تنصب مفعولا واحدا مثل ر أ ي ت محمدا أ ي أ ب ص ر ت ه وجدت ج ي ه اخرى كذلك قد تنصب مفعولا واحدا مثل وجدت الماء وجدت الماء كما في قوله تعالى فان لم تجدوا ماء فإن لم تجدوا ماء, ماء. تقول د ا ن ن ت محمدا ل مسافيا ما اعار دانانتو ما ضننت <تصفيق> ا ح س ن ت محمدا بقيت الله بانانت فيك م وهناك من يضيف تنسبه مبتدا ويسمى مفعولها ا ل أ و ل و ت ن س ب الخبر ويسمى مفعولها الثاني نعم ضننت محمدا, محمداً. أه؟ مفعول لضمع مسافيان مسافيان أول به جيد أه مفعول به مسافرا مفعول به تاني م ف ع و ل به ت ض ن ه ل ض ن ه ل ض ن ه ولنقص على هذا كل ا ل أ م ث ل كل ة ا ل أ م ث ل ة هكذا إ ع ر ا ب ه ا نعم طيب إ ذ ن بهذا نكون عرفنا وتكلمنا عن هذه ا ل أ ق س ا م ا ل ث ل ا ث ة التي تدخل على ا ل م ب ت د ئ والخبر وهي كان واخواتها أ إنوا ظنوا وعرفنا كانوا بأنها أخواتها أخواتها أخواتها وإنوا أخواتها حروف وظنوا ثلاثة أخواتها ستة عشر عشرة أفعال عشرة في أ ف ع ا ل وعلمنا ب أ ن كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر و إ ن تنصب المبتدا وترفع الخبر وضننت تنصب المبتدا والخبر معا على أ ن ه م ا مفعولان لها ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى باب النعتي إلى و ا ونرجئ الكلام عن هذا الباب لانه طويل شيئا ما س ا ئ د ي ن الله جل وعلا ان ي ن ف ع ن ا و إ ي ا ك م بما سمعنا وننفقنا وإياكم ولغة السنة ونسأله القرآن السنة في علاه لخدمة لغة جل أهه يعني ق راى ر أ ى قد تنصب مفعولين وقد ت ن س ب مفعولا واحدا、م? تقول ر أ ي ت محمدا、م? قد ت ن س ب مفعولا واحدا كذلك كذلك وجد قد ت ن س ب مفعولا واحدا في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماءا. فإن لم لم ماءا ماءا تجدوا تجدوا كيف <تصفيق> بارك الله فيكم على مشاركتكم وعلى متابعتكم ن س أ ل الله جل في علاه ان يتقبل مني ومنكم ليروا أ ع م ا ل ه م ن ع م ه ن ا نصبت م ف ع و ل ا واحدة ن ع م إ ذ ن ل ح د ه إ ن شاء الله يعني تستدرك تقول مثلا ً يعني بهذه بهذا ا ل ح ف تستدرك في الكلام تقول مثلا تقول مثلا جاء فلان لكن مثلا كنا ننتبه شخصا يلقي درسا فتقول جاء ا ل أ س ت ا ذ لكنه لم يلقي لهذا سميه الاستدراك ها تستدرك بها كلاما يعني س ي أ ت ي بعدها لعل لعل ر أ و ه ن ل ل إ ب ص ا ر فليست ق ل ب ي ة نعم هذا, هذا الذي قلنا ب أ ن ه هنا ر أ ى بمعنى ابصار ر أ ي ت محمدا أ ي أ ب ص ر ت ه أبصرته ها <تصفيق> يعني ليرو اعمالهم ليرو يعني لو هدفنا هذه ل ا يعني ب د ا ي ة ب د ا ي ة بدايه ا ل آ ي ة أ ع ط و ن ا ب د ا ي ة ا ل آ ي ه よウしくお願いテンナ يوم يصدر الناس أ ش ت ا ت ا ليروا اعماله, أعماله. يعني يروا هنا بمعنى يبصر يبصر ليروا أ ع م ا ل ه يومئذ يصدر الناس أ ش ت ا ت ا ليروا أ ع م ا ل ه نعم في المدار منصوب بلام, بلام كي احسنت يعني لو لم تكن لام كي لقلنا يرونه ا وعلامه نصبحت في النونه احسنتم ل أ ن من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة جزاك الله خي ر ابو الاشبال نعم ليروا اعمالهم ها و ا ل و ا و د من المتصل ها محل وفع ف اعمال ل أ ع مفعول به م ف ع و ل به أ ع م ا ل هم وهو مضاف هم مضاف اليه يعني هنا يارب معنى يبصر يبصر ك ر أ ي ت محمدا ك ر أ ي ت محمدا نعم أم محمد فيكم واضح وشكر يا بارك الله الله لكم تماما ر ؤ ي ة ح ق ي ق ي ة نعم ليست, ليست رؤيا م ج ا ز ي ة بل يروا اعمالهم وهناك من يرى عمله م ع ه في قبره وهذا العمل يرى كذلك في القبر في تلك ا ل ص ف ة التي ذكرها وجاءت رسول وسلم الله الله في حديث رسول الله صلى الله عليه صلى أ ع م ا ل ه م ليروا أ ع م اعمالهم ل ه م ن ل ي ر و أ ع م ا عند حفظ ليروا أ ع م ا ل ه م نعم ليروا جزاء أ ع م ا ل ه م ليروا جزاء إ ذ ا لو كانت جزاء يعني ستاتي جزاء اعمالهم, جزاء أعمالهم. لا نقول جزاء أ ع م ا ل ه م ل أ ن جزاء ن ك ر ة وما ي أ ت ي بعد ا ل ن ك ر ة قد يكون مضاف إ ل ي ه نعم ا ل ل ه تعالى أ ع ل م لا عليكم لا علي. يعني نحن دائما في هذه ا ل ف ط ر ة نعاني من هذه ا ل ح ا ل ة وهذه مقدمتها <تصفيق> م و ج و د ة في المنتدى موجودة في المنتدى اسماء ل م ن ت د ى أ لم تدخل لم هل اللهم أسماء أرض أرى أسماء هل يعني اللهم نرجو ان يكون الغياب خيرا إ ن كان عند إ ح د ى ا ل أ خ و ا ت هاتفها فلتتصل بها ل أ ن ه ربما لم تدخل آه النت والله ا ل م س ت ع ا ى والباقي س أ ض ع ه غدا إ ن شاء الله <تضحك> ا <الله مأمين. تصفيق> لا ل ه م لا لا الله أ ك ب ر الله اكبر يا شيخ جمال الدجاج يعني دجاج الفيوم ام دجاج المغرب <تصفيق> لا إلهي لله اه م الله شاء ا ا يكرمك الله يكرمك يا جمال الله يكرمك و إ خ و ا ن ن ا في مصر جميعا ف ر ض الله كربكم وحفظكم وعفاكم ورزقكم ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن والاطمئنان نسال الله تعالى أ ن يعجل باعداء الدين و أ ع د ا ء ا ل أ م ن و أ ع د ا ء المسلمين و الله ن ع ي ش معكم كل د ق ي ق ة وكل ل ح ظ ة ن س أ ل ا ل ل ه تعالى أ ن يفرجك ر بكم و أ ن ف ر ج ك ر ب ا إ خ و ا ن ن ا في سوري ا وفي سائل بلاد المسلمين فلا حول ولا قوه الا ب ا ل ا ل ا عليكم لا عليكم إ ح د ى ا ل أ خ و ا ت كان ممكن أ ن تدخل إ ل ى ل ح ظ ة إ ن كان المنتدي ى ل الذي ء ا ل ل ه مفتوح الحمد لله نعم إ ذ ا هذا هو رابط آ... ر الدروس ب ط ا يعني خ م س ة دروس والباقي إ ن شاء الله سنضعه غدا ب إ ذ ن الله تعالى بارك الله فيكم الله لكم. وأخبر الأخوات المشيفات, المشيفات الأقزام المنتدى الآن أصبحت لكم خاصية الحدف على لكم في أصبحت يعني حذف مواضع و ت ت ب ي ت مواضع هذه الاليات التي تكون في المنتدى يعني ا ل أ خ الفاضل المسؤول ع ل ى الجانب الفني في المنتدى ولمنهج موضوع الغرفة بالصلة أن يحدث. أن يحدث. اللهم ينبغي أن إن كان هناك موضوع يعني يحدث لا يترجح ل ل أ خ ت هل يمكن أ ن يحذف أ و لا يحذف يمكن إ ن شاء الله تعالى استشارتنا فيه وبعد ذلك نعطي ن ا الموضوع المواضع التي كانت في يعني تلك إ ش راينا ي ة ل ت ك ا ت تعالى قمنا كانت بالإنجليزية وبالفرنسية وهي موضوعات تتكلم موضوعة قمنا وبالفرنسية وهي فبفضل عن ع بالإنجليزية الله ل ل ه أ د و ي ة أو شيء من هذا القبيل او تاريخ يعني ت ا ر ي خ ا ل م س ي ح ي ة ت الحمد ر ي خ ا م س ي ي ة ا ل ح لله قمنا بحذفها كلها ف... كل ء على متابعتكم و تقبل الله منكم جميعا ووفقنا و إ ي ا ك م لما ي ح ب ه و ي ر ض ا ه إ ن أ ص ب ن ا فمن الله جل و علا و إ ن أ خ ط أ ن ا فمن انفسنا من الشيطان و ن س أ ل الله تعالى أ ن يخير خ ط أ ن ا و أ ن ي ت ج ا و ز عن جنوبنا و أ ن يختم ل ن ا و لكم بالحسنى اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حسن ا ل خ ا ت م ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حسن ا ل خ ا ت م ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ش ه ا د ة في سبيلك أ وفاتن في سجودي بين يديك بارك الله فيكم وزاكم الله خ و تقبل الله منكم جميعا اللهم صل على محمد و على ال محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م و على ابراهيم, وآل إبراهيم إنك ح ب ر ا ي م و ب ا م ل ر ا ي م و على ب ر ا ه ي م و ا م و ل و على ا ه م و ل ب ر م و على ه ي م و ع ل ا ب م ل ا ب ا ه ي ل ا ر ا ه على ابراهيم و على ابراهيم و على ب ر ا ي م و ب ر ا ه ي ا ل ل ه م و ب ر م و على ه ي م و ل ا ب ل ه ي ل ا ب ر ا أ س ت غ ف ر ك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته